Bismillahirrahmanirrahim w تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون Ulaa قال موسى لأهله أيكيم وألق عصاك فلم ما رايتها Nahaja. دخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. Ale w وجحدوا بها واشتيقنتها أنفسهم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 سليمان داود وقال يا Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! na Komisarzu! حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس وخير فهم يوزعون Hassan موسوعه النابلسي وأن أأمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى كان من الغال لا أعذبنه عذبا شديدا أو لابحنه أو ليعتني بسلطان. فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحق Wi ma a duchęą winni łodzie tukany sprawę i وجدتم مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش Łdzi وقومها يسجدون للشمس من دون min Duni لهم الشيطان łąze je بالحق لا <تصفيق> الا يهتدي لفضيله لله محمد فبا في السماوات long <laughs> Oh yeah. Well, I'm và na là hôm là xin له بها vì o oh. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من ربي ليبلغني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 Ale my as kila aha kabać, وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت وَدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ فلما رأته حسبت هلجتا وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح Śmierć się z nami, z nami, فَقُضِيَ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا الله أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ si mu O ja pailiment se di luę لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا قال طائركم عند كان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الارض ولا يصل قَالُوا تَقاسموا بيننا البيت منه وأهله ثم لنقولن مَا ما شهدنا ما ثم لَنَا لوليه ما شهدنا مَّا شَهِدَ مَن ذَلِكَ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون كيف كان عاقبكم مكرهم امنا تم وقومهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لا آيات لقوم Panią komisarz, przede ولوقا إذ قال لقومه أتأتونا وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ تبصرون اننكم لتكونن رجالا شان من دون النساء بل أن قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا فأنجيناه وأهله أَنْ جَئْنَاهُ وَلَهُ إِلَّا قدرنا Wow. Ah. Mówiąc o tym, فإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البذ والبحر ومن يغسل الرياح بشرا بين يدي رحمته A ila humma A من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض فإلهما الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل اترك علمهم في الآخرة بل هم في شك من هم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وقد وعدنا هذا نحن ثَنَّ عَلَيْهِ وَلا في فِي ضَيْقٍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ وما من ضائبة في السماء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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع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 جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم إنه خبير بما تفعلون من جاء w tym momencie,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 wamani tazzafa inna ma ya taziluna fih wa man وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بضعف لنعم ما تأمنون